انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا اخرجك ربك من بيتك بالحق وان مفريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون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 وَمَا جَاءَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم نعاس امنت من وينزل عليكم من السماء ماء عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِالأَقْدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاكو الله ورسوله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 اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إلا, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ حيزا الى فئ انت فقد باب غمام من الله ومؤاهم جهنم وبئس المصير فلن تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رمى اِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَنَا وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا الله إن اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ ذَلِكُمْ وأن الله فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَعُدُّوا عُدْ وَلَنْ وَإِنْ تَنْتَظِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا وتغن عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت واننا مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عن اسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر ال خير لا ولو اسمعهم ولولا اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا وَعَنَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ عَنكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تَخُونُونَ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَانُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أجر يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالَ لِلَّهِ مَنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَمِينٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ بَعْضٌ وَأَنْتَفِين وَمَا كَانَ اللَّهُ عَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّون وَهُمْ يَصُدُّون عن ديد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه ان المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا انما كون وتصدي فذوق العذاب بما كنت تكفرن ان الذين كفروا يفقون موالهم ينفقون اموالهم, أموالهم ليص وَمَن سَبِيلَ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَصًنًا ثُمَّ يَوْمَ لَبِ ما هو جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا قَاتِلُوا مَبَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ